قال رحمه الله قوله تعانى يا زكريا إنا نبشرك بغنى من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا هذه بشارة طلبها ودعا زكريا عليه الصلاة والسلام وقدم تلك المقدمات والنداءات حتى وصلنا إلى دعائه فهب لي من لدوك وليا فاستجاب الله دعاء واستجاب الله ما يقصده ما يريده ما يرومه من الولد فبشره به بغنام تولى الله سبحانه وتعالى تسميته يا زكريا إنا نبشرك بغنام اسمه يحيى فهذه البشارة التي تريدها وأكثر المفسرين على أن, معنى قوله أو على أن معنى قوله لم نجعل له من قبل سمية أي لم نسمي أحداً قبله بيحية وهذا هو الصواب إن شاء الله لم نجعل له من قبل سمية ما في أحد اسمه يحية قبل يحية هذا فالله سماه يحية من فوق سبع سماوات ولم يجعل اسمه نظير فيما تقدم ما في أحد يسمى بيحية قبله هذا الذي عليه أكثر منفسرين وقال جماعة آخرون وهريع بن عباس وهو قول مجاهد معنى هو أنه لم يجعل له مثيلاً هل تعلم له سمياً هي هل تعلم لهم نظيراً ومثيلاً فما له مثيل فيما آتاه الله سبحانه وتعالى فهو ماخوذ من السمو والعلوء والذي يضارن هذا فيه نظر لأنه قبله إبراهيم قبله موسى وقبله أيضا كذلك نوح وهم أفضل منه فله نظر ربما وله من هو أفضل منه جزبا وهم إبراهيم وموسى وهكذا نوح من أولي العزم فالمقصود بالسمي أي لم نسمي أحدا قبله بيحيا فهو السابق بهذا الاسم وليس نظر له من يسبقه ما هو مسبوغ بغيره بل هو سابق على الجميع فيه الله سماه بيحيا ولم يسمي أحداً قبله بهذا الاسم هذا الذي يظهر الله وعلمه وقيل لم تند مثله امرأة والأول أولى يا زكريا إنا نبشرك وزكريا لغتان فيه بالهمز من غير همز وهنا عندنا في من غير همز يا زكريا وإيجوز يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه فلغتان في زكريا والحاصل تم المقصود لزكريا عليه الصلاة والسلام فهب لي من لدنك وليا وهب الله سبحانه من عنده له ولياً ولداً صالحاً سماه يحيى ولم يجعل لاسمه نظيراً سابقاً بل هو السابق على غيره بهذا الاسم ففيه شرف ليحيى عليه الصلاة والسلام وفيه فضيل له أن الله هو الذي تولى تسميته ولم يكلها لأبويه بل سماه هو سبحانه وتعالى ولم يكن هذا لأبويني وهذا أيضا كذلك أن التسمي باسم لم يوضع لغيره قبله هذا تشريف أيضا أنه سمه باسم لم يوضع لغيره قبله الشيء الأول من جهتين تشريف له أن الله سمه بهذا الاسم ولم يكن ذلك للأبوين والشيء آخر من حيث التفضيل وجهة التفضيل أنه لم يسبق هذا الاسم بل مما تفرد به عليه الصلاة والسلام أو مما سبقه نقول به غيره فيه لكن تابع الناس بعد ذلك كعادة أهل الإسلام يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم فتال الناس على تسمية أبنائهم بيحيى كثير من يسمي يحيى وهو اسم جميل يحيى هذا فإن الله سما هذا الاسم بنفسه سبحانه وتعالى ولا يختار الله جل وعلا إلا الأسماء الحسنة جميلة طيبة والناس الآن يسمون بما يسمون ما ترون ويحبون التفرد يسمون بأسماء القفار هذا أطلح ما يقول قال رحمه الله قوله عز وجل يا زكريا إنا نبشرف وفي اختصار معناه فاستجاب الله دعاءه فقال يا زكريا نعم في اختصار طي لبعض الكلام لدلالة السياق عليه وهو معلوم فاستجبنا له وقلنا يا زكريا إن نبشرك بعد أن دعاه قوله عز وجل يا زكريا إن نبشرك وفي اختصار معناه فاستجاب الله دعاءه فقال يا زكريا إن نبشرك بغلام بولد ذكر اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال قتاد والكلب لم يسمى أحد قبله يحيى هذا هو الأشهر قول أكثر من فسلين كما سمعنا لم يسبق بهذا الاسم قال سعيد بن جمير عطا لم نجعل له شبها ومثلا سميا نظيرا وشبها ومثلا كقول يتعالى هل تعلم له سميا أي نظيرا وشبها وندا وقفاء كلا قل هو الله أحد الله الصمد أحد في صفاته في ذاته وغير ذلك إن شؤون سبحانه وتعالى لا يعلم له سمي ومن جعل سميا لله سبحانه فقد كفر هذا الأصل في من يجعل النظير لله سبحانه الذي يقول ليس كمثله شيء وأنت تقول لا مثله عيسى يخلق ويعلم الغيب ومثله محمد عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وغير ذلك من الشؤون التي هي للناس سبحانه تعطى للمخلوق الضعيف وأقبح من ذلك ربهم يجعلونها لمشعوذين مسحرة دجالين ويعطونهم مثل هذه الصفات حسبنا الله نعم الوكي إذا كان لا تليق بهؤلاء الكرماء من الملائكة والأنبياء كيف يعطائها لهؤلاء الفجرة الظلمة الكفرة من السحرة؟ وقال سعيد بن جبير عطاء لم نجعل له شبها ومثلا كما قال تعالى هل تعلم له سميا أي مثلا والمعنى أنه لم يكن له مثل لأنه لم يعصيه ولم يهم بمعصيه قطوه سبحان الله لم يعصي ولم يهمى بمعصيه قطوه لم نجعل له سميا واختلفوا في ذكر العلة في كونه لماذا سمي بيحيا شيء من هذا. وقيل لم يكن له مثل في أمر النساء لأنه كان سيداً وحصوراً ما أنه رغبة في النساء والأصف الأنبياء أن الله جعل لهم أزواجاً وذرية إلا هذا النبي الكريم فإنه ليس له زوجة وليست له نهمة ولا رغبة في النساء فهو حصور محصور عنهم والله حكم في هذا وليس معنا ذلك أنه يرغب عن النساء بل هذه هذا النكاح سنة النبي وسنة الأنبياء قبله النكاح سنة له وسنة الأنبياء قبله قل نص الله على ذلك لكن يحيى هذا مستهدن فلم يجعل لهم راه ولا ولد في يعني خلاف يحيى خلاف الأصل وقيل لم يكن له مثل في أمر النساء لأنه كان سيداً وحصوراً وقال عن ابن طلح عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لم تند العواقر مثله ولداً لم نجعل له سمية كل هذه أقوال وقيل لم يريد الله به اجتماع الفضائل كلها ليحيى إنما أراد بعضها لأن الخليل والكليمة كان قبله وهما أفضل منه هذه الحجم إلهنا سبحانه وتعالى